وقرأ عمر بن ذر هذه الايه اهي الايات اللي حفظنها اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى يعني اولى يا جماعه اوعى تكون اولى يعني افضل ليك او احسن ليك الاولى ان انت تعمل كده لا لا لا اولى يعني ويل لك بعد ويل ويل لك يتوعده بشده الوعيد فأولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فقال يا رب ما هذا الوعيد شوفوا بيفهموا عارفين ان هم دلوقتي بيكلموا ربنا فربنا بيقول أولى لك فأولى الويل لك الويل ثم الويل لك قال يا رب ايه الوعيد ده ايه التهديد الشديد ده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 ايه اعظم هدف في حياتك الجنه تطلع على طول خايف من ايه من نار مش خايف من رزق في زمن الغلاء لا هو اول حاجه خاطره بباله ايه اللي ترسخ جوه يوم الدين